الوجه الثاني يبدأ حالا البيت الخامس والعشرون مشمر ما يكن في طلب العلياء والحاسدون في طلبه أي يحسدونه وينالون منه بالوقيع صاد ويروى مشمر ما يكن في طلب المجد وآل العباس في طلبه حاشيه هي رواية سين وهائدال وفضاء ويروى لا يزال في طلب المجد وآل العباس في طلبه انتات الحاشية اي هذه عادتهم ويطلبون المجد البيت السادس والعشرون اعلاهم دونه حاشية سين وهائداء اعلاهم ذروة انتات الحاشية واسبقهم الى العلا حاشيه م و ل الى الندى انتهت الحاشيه وطئ على عقبيه اعلاههم ودونه واسبقهم الى العلا واطئ على عقبيه البيت السابع والعشرون يريح قوم حاشيه في ذا ويروى قدما ويروى قريع قوم وقال الخار زنجي في تفسيره القريع الفحل لانه مقرع من القبل أي مختار انتهت الحاشية والجود والحق والحاجات مشدودة الى طنبه يريح قوم والجود والحق والحاجات مشدودة الى طنبه عين. يريح قوم يحتمل وجهين احدهما ان يكون من اراح الراعي المال على القوم اي هذا الرجل اذا اراح الرعاء المال على اربابه فالحاجات مشدودة الى يقوم ببيته اي انها لا تسرح فتعود اليه بل هي لازمة له والاخر ان يكون يريح من الراحة يقال اراح الرجل اذا استراح البيت الثامن والعشرون وهل يبالي اقضاض مدجعه من راحة المكرمات في تعب اقضاض مدجعه من قولهم اقضى المدجع واصل ذلك ان يكون فيه القبضة وهي الحصى فيمنع المضتجع من النوم ثم قيل لكل ساهر قد اقدم اجعه عليه ولو كان على فرش وطير صاد وراحة المكرمات وصولها الى مستحقها ورؤى ان عربيا, رأى عربيا جالسا على ماء يرمي فيه بدنانير يولع بذلك فقال لقد اراحتك النعمة واتعبتها البيت التاسع والعشرون تلك بنات المخاض راتعة والعود في كوره وفي قتبه يقول من اهمه المكارم اتعب نفسه في طلبها وتحمل المشقات وصبر على النائبات في ابتناء المعالي والصغير الهمة لا يهمه ذلك ودرب بنات المخاض مثلا بالاغرار والعود للمجربين الصادرين على المشاق صاد يقول من كان ذرا لا يؤنا بالمكارم فهو مستريح كبنات المخاط والعود هو الذي قد جرب الأمور فهو تمر للكلف البيت الثلاثون من ذا كعباسه حاشيه نين ولام وسين وضاء وهذا لعباسه لعبد المطلب انتهت الحاشيه اذا استقرت الاحساب حاشيه ه س الانساب انتهت الحاشيه ام من كعبد المطلب من ذاك عباسه اذا تطقت الاحساب ام من عبد المطلب البيت 31 هي هات ابدا يقيم صفحته وابان نبع الفخار من غربه حاشه س نبع النجار وروتها د انتاج الحاشيه ص أي بان الكريم من العين وفضله كما وفضله كما يفضر النبع وهو الشجر الذي تعمل منه القسي من الغرب وهو ضعيف ليس كالنبأ خاء يقول ليس في أيدي حاسديه شيء لأن حسبه ظاهر يعرفه كل أحد ويوقن أنه لا حسب كمثله اذ كان نسيب النبي صلى الله عليه وسلم حاشيه قال ابن المستوفى بعد أن أورد تلام الصلي وكلام الخار زنجي هذا والقول ما قال الصولي اول انتهت الحاشية البيت الثاني والثلاثون عبد المليك ابن صالح ابن علي ابن قسيم النبي في نسب حاشية سين وضاء في حسب انتهت الحاشية وشرح البيت في ضاء أراد عبد الملك فأشبع بكسرة في اللام فنشأت لها كما قال الراعي في عبد الملك ابن اروان فأصبح اليوم في دار مباركة عبد الملك إماما نوره يقض انتهت الحاشية البيت الثالث والثلاثون المجد لا يريد به بردا وصاغ السماح منه وبه حاشية وشرحه في ضاء قال ابو يحيى يقول البسه جده لبوس مجد وشرف وهو لا يريد به بردا بردا من الابراد لان المجد اشرف منه واكرم وصاغ السماح من جده وقال الخار زنجي ويروى وصح السماح منه وبه انتهت الحاشية البيت الرابع والثلاثون لقمان صمتا وحكمة فإذا قال لقطنا المرجان حاشيه د اليقوت انتات الحاشيه من خطب لقمان صمتا وحكمة فإذا قال لقطنا المرجان من خطبه المرجان صغار اللؤلؤ البيت الخامس والثلاثون إن جد رد الخطوبة تدنى وإن يلعب حاشيه سين ينزح انتات الحاشيه فجد العطاء في لعبه إن جد رد الخطوبة تدنى وإن يلعب فجد العطاء في لعبه خاء جد العطاء كثرته وإقباله على العافي البيت السادس والثلاثون يتنو رضاه الغنى بأجمعه وتحضر الحادثات في غضبه البيت السابع والثلاثون تزل عن عرضه العلوب حاشية سين يداه انتهت الحاشية وقد تنشب قف الغني في نشبه تزل عن عرضه العلوب وقبل تنشب كف الغني في نشبه ويروى كف السناء حاشيه روى تهضاء وقال الخارزنجي عرضه املس لا يعلق به الذنب ولكن, ولكن قد تنشب كف السناء في نشبه اي تأخذ من ماله يعني المتح يأخذ من ماله ولا يأخذ العيد من عرضه انتهت الحاشية ويروى كف السناء صاد أي يعطي من كان مستغليا فكيف من كان محتاجا البيت الثامن والثلاثون تأتيه فراتنا فتحكم في لجينه طارة وفي ذهبه أصل الفرات القوم الذين يتقدمون الوراد وكل متقدم فارط البيت التاسع والثلاثون بأي سهم رميته في نصله الماضي وفي ريشه وفي عقبه خاء يخاطب المنبوح يقول بأي مادح ظفرت مني في ثنائه وفصاحته ومحبته وقيل يخاطب الخليفة أي بأي رجل ظفر من هذا المنبوح والأول هو الوج البيت الأربعون لا يكمن حاشه فضاء ويروى لا يغمر انتات الحاشه لا يكمن الغضر للصديق ولا يخطو حاشه فضاء ويروى ولا يخطو وفسره بقول اخطاه حمله على الخطو اي لا يغبر لصديقه ولا يترك اسمه يودّه إلى لقبه الذي يكرهه فيدعوه به ويجوز أن يكون يخطئ أصل الهمز فأبدل فبدل ويقوم من اخط الى أراد الصاد فصار الى غيره وهو أن يقبل معنى انتهاء الحشية يخطص ما يودّه إلى لقبه حاشيه جاء في دال بعد هذا البيت بكم ما ورد في سائر الاصول أهدى دبابيجه إليك فتن أضاف بالمدح مجتبى كتبه وهو ظاهر النحل انتهت الحاشة صاف أي لا يغضر بصديقه ولا يعيده ولا يلقتبه البيت الحادي والأربعون يأبر غرس الكلام في تفخض واجتني من زهوه حاشية في ذاق يرى من زهوه بالراء انتات الحاشية ومن رطبه يأبر غرس الكلام في فاخذ واجتني من زهوه ومن رطبه يقال زهو وزهو مثل ضعف وضعف للبسر اذا بدت فيه حمرة او صفرة البيت الثاني والاربعون اما ترى الشكر من ربائته جاء حاشية سين وضال وهأباء فيك انتهت الحاشية وصلح المديح من جلبه حاشية جاء في ضاء وفي نسخة قديمة لما رأى الشكر من ربائته جاء وصلح المديح من جلبه انتهت الحاشية خاء يقول هو يرتبط لك الشكر ويجلب إليك سرح المديح فيبيعه منك بمعروفك القصيدة الحادية والعشرون وقال يخاطب علي ابن بر ويستهديه فروا حاشه لم ترت هذه القصيدة في نسخة سين إن تأتي الحاشه البيت الأول دنى سفر والدار تنأى وتسقب حاشه تنأى وتقرب كما جاء في ذال والشرح التبرزي هنا يدل على انه روى الفعلين تنأى وتسقب رباعيين امتهت الحاشه وتسقب رباعيين امتهت الحاشه وينسى صراه حاشه ضاء يروى وينسى صباه من يقيل ان تأتي من يعافى ويصحبه دنا سفر والدار تنأى وتسقبه وينسى صراه من يعافى ويصحبه الثاني من الطير القافية من ويروى تنهي يقول ان الدارة بعد من يجتويها ويكرهها وتقرر من يختارها ويحمد العيش بها وينسى تعبه بسفره من استقرر به داره وسلم حاشيه قال ابن المستوفى اما ما ذكره من الكراهية والاختيار فهو لا يصح لان الدارة التباعل من لا يكرهها وتبني من لا يختارها ان تات البيت الثاني وأيامنا خزر العيون عوابس إذا لم يخدها حاشية ذاك ويروى إذا لم يحصها أي يحطها ويروى العابس إمتاك الحاشية الحازم المتلبب وأيامنا خزر العيون عوابس إذا لم يخدها الحازم المتلبب عيني استعار خزرة العيون للأيام لأنه من صفات الأعداء والخزر الذين يضيقون أعينهم بالنظر وقيل الأخزر الذي ينظر بناحية عينه التي تل الأنف والمتلبب المتحزم للقتال البيت الثالث ولا بد من فرع بجتابهم رؤون كفى حاشية لام ودال وهامين غدا انتات الحاشية وهو سام في الصنابر اغلبه الصنابر شدة البرد الواحد صنب الرف البيت الرابع امين القوى لم تحصص حاشية كذا الرواية في الاصول كلها شين وانفردت شين برواية تحصب والحص حلق الشعر وذهابه وقال الصوري في شرحه يعني ان الفرو من سنور اشهد فكأنه شاب ولم يطل عمره ان تاتي الحاشية امين القوى لم تحصص الحرب رأسه ولم يمض عمرا وهو اشمط اشهده البيت الخامس يسرك بأسا وهو غر مغمر حاشية هامين هامين مهذب وفضاء وهو غير معمر انتات الحاشية ويعتب حاشية قاف ويعور للايام وقال المرزوطي في شرح على هذه الرواية فإن وقال وقار على الأيام أعو... أعور للبلا ولم يعن فيما يستعان به عليه وقال ابن مستوفى وروع عن أبي بكر ويعور للأيام أي إذا جرب أعور من قولهم أعور الفارس إذا بدت منه مواضع طعن الدرب إن تأتي ويعتد للأيام حتى يجربه يصر كبأسا وهو ذر مغمر ويعتد للأيام حين يجربه قاف وصف الخروى الذي استهداه فيقول هبه فتيا غمرا لم يمارس الحروب فيحصر الشعر عن رأسه ولم يتقدم سنه ولم يتقدم سنه فيشيد وهذا مثل ايبعثه جديدا لم يتحاط وبره لطول ما لبس ولا رق جلبه ولا بعف خارزه وقوله يصفك بأسا اي انما ينتفع به ويدفعه في حال فتائه ولم يكتسي ولم يستعمل البيت السادس تظل البلاد ترتمي بضروبها وتشمل من اقطارها وهو يجنبه اي اذا اشتد البرد وترامت الارضون بالسقيع وهبت الريح شمالا في اقطار البلاد فهذا الفرو يجنب اي لابسه يكون دفقان كأنه في ريح جنوب البيت السابعة إذا البدن المقرور ألبسه غدا له راشح من تحته يتصببه يريد أن هذا الفر إذا البسه المقرور عرق فرشح عرقه من جسمه البيت الثامن إذا عد ذنبا ثقله منكب امرئ يقول الحشى إحسانه حين يذنبه صاد يقول إذا استفقل منكب الرجل حمل هذا الفرر فعد هذا الثقل ظنبا يقول حشى هذا الرجل إحسان الفرر إلي حين يذنب إليك كأنه يخاطب المنكب أي كلما ثقل عليك احسن إليك البيت التاسع اثيف اذا استعتبت مواصفة به تملأت علما انها سوف تعتب علم اثيف اي كثير الصوف الذي في باطنه والمواصفة الروح الشديدة وهي مثل العاصف ومن روى مسقعة حاشية هي روات نيم ولام ودار ورواتها ظاهم تات الحاشية اخذها من السطيع وهو ما يسقط على الارض في الشتاء من الندى وقوله تملأت علما مهموز لانه من ملأة الاناء البيت العاشر يراه الشفيف مرسع فينثني حسيرا وتغشاه الصبر فتنكبه الشخيف شدة البرد قال الراجز حشيه صمت لآل صفحة 433 وقال الميمني الرجز في الجنهر الجزء الأول صفحة 254 ونسب في زياداته ونسب في زياداته لسلامة بن الأكوى في الحشيه مع قولها ان عكف الشفيف الزرب والعنه والكنيف والمرفع عنه اصله المسترخي وانما وصف الشفيف بذلك لانه اراد بردا مع مطر لان السحاب يوصف بالمرفع عنه البيت ال عشر اذا ما اساءت الثيابي فقوله حاشيه فقولها له وقال اساءت يعني الصدر انتهت الحاشية اذا ما اساءت بالثياب فقوله لها كلما لاقته اهل ومرحب البيت الثاني عشر اذا اليوم امس وهو غبان لم يكن طويل مبالاة به حين يغضره استعار الغد لليوم وانما اراد شده البرده البيت الثالث عشر كان حواشيه العلى وخصوره ومن حفط منه جمره تتلهب العلى جمع عليا ف الواحده الحاشيه العليا وشكن الحاشي الياء في حواشيه للضروره البيت الرابع عشر فهل انت مهديه بمثل شكيره من الشكر يعلو مصعدا ويصوبه صد الشكير صغار الريش جعل الوبر فوقه كالريش فقال هل انت مهديه وعلي شكر يكثر ككسرة شكيره اي وبره البيت الخامس عشر له زئبر يدفي حاشية قال الصوري الهاء في له للشكر اي لهذا الشكر زئبر يدفي ويحمي من الذن اذا حولته ليس هو مما يدفي من البرد هو الزئبر كضئبر وقد تضم الباء او هو لحمة ما يظهر من درز الثور ان تات الحاشية. له زئب يدفي من الذم كلما تجلببه في محفل متجلبه علق له زئب اي للشكرة وخفف الهمزة في يدفئ وهي لغة جيدة البيت السادس عشر فانت العليم طبب اي وصية بها كان أوصى في الثياب المهلب صاد يلي بقول المهلب ما رأيت أحدا قط بين يدي إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه فاعلموا يا بني أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم القصودة الثانية والعشرون وقال يندح محمد. ابن الهيثم ابن شبانة من اهل مر ويهدو ابا صالح ابن يزداد ويعرض به وكتب بها اليه البيت الاول سلام الله عدة رمل خبت على ابن الهيثم الملك اللبابي الاول من الوافر والقافية متواتر عن خط هاهنا موضع بعيني واصل الخط كل موضع اطمعنا وهو مع ذلك سهلا البيت الثاني ذكرتك ذكرة جذبت ضلوعي اليك كأنها ذكرة تصابي البيت الثالث فلا يغضب محلك كل يوم من الانواع حاشية سين ودال من الايام انتات الحاشية الطاف السحابي فلا يغبب محلك كل يوم من الانواع الطاف السحابي الطاف حاشية هي في هأباء وهاشين انتات الحاشية والطاف بالنون واللام جميعا لا يغبب دعاء له أن يكون سقياه كل يوم ولا يكون غدا البيت الرابع سقت جودا النوال الحاشيه لا تولى ت و س و د توالا سقى جود توالا منك جوده كانت الحاشيه سقط جودا نوالا منك جودا وربعا غير مجتن بالجنابي قوله سقط أي أنطاف الصحاب وجودا مفعول به ونوالا مفعول ثان وجودا الثان صفة لنوالا وربعا عطف على جودا الأول البيت الخامس فسمى الجود مشدود الاواقي ونما المجد مضروب القضاب البيت السادس واخلاق كان المسك فيها بصفر ال راح والنطف العذاب حاشيه بعد النطف ل و ل و بالنطف قال الصيوفي شرحه النطفة الماء القليل والكثير قال علي رضوان الله عليه يوما نهروان في الخوارج والله ما جاوز النطفة وقال الهدلي معقل ابن خويل فإنهما لجواب خروق وشرابان بالنطف الدوام انتات الحاش البيت السابع وكم أحليت من ظن رفاة بها وعمرت من أمل خراب استعر الرفات للظن وإنما هو للأذان البالية يقال رفتها البلا رفتا إذا قطعها وكذلك رفت الأسد الفريسة البيت الثامن يمين محمد بحر خضمون طلوح الموج مجنون العباب صد تقول العرب جن النبات اذا تكاثف وحسن وكذلك يقولون في كل شيء حسن مفرد فاراد ان العباب وهو ارفع مواضع الماء متزايد شبه جوز هذا المندوح به حاشه جاء في قال المرزوقي في كتابه لانتصار تعتسف أي الصولي هذا التفسير ولا أرى قوله يصفون كل شيء حسن مفرط بالجنون صوابا وإنما ذكر الجنون هنا في العباب يشير به إلى اهتياج البحر والطراب الماء وارتفاع الأمواج وهذا كما قال تأبط شرن حتى نجوت ولا ينزع سلبي حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غي داقي فجعل العدو والها وهذا قريب كما ترى انتهت الحاشية البيت التاسع تفيض حاشية سين وذال يفيض ويقطع انتهت الحاشية تفير سماحة والمزن مقدن وتقطع والحسام العبد نابي صاد المزن مقدن الى مطرفه يقول تقطع يمينه كل خطب تنبو فيه السيوف بقلم تكتب به او سلاح تعمل به البيت العاشر فذاك أبا الحسين من الرزايا ومن داجي حوادثها الغضاب حاشه ضاء وهاباء الصعاب ان تات البيت الحادي عشر حسود قصرت كفاه عنه وكفك للنوال حاشه مين ولا مذال وضاء وهاباء للطعام ان تات الحاشه وللضرابي حسود قصرت كفاه عنه وكفك للنوال وللدراب صاد يعني ابا صالح وعنه وعن الحسود يقول قصرت كفاه عن ان يجود على نفسه فكيف يجود على غيره وعن ان يحمي نفسه فكيف يحمي غيره البيت الثاني عشر ويحسب ما يفيد بلا نوال حاش يسين ولا ومين ودال وضاء بلا عطاء انتات الحاشية وطعطي ما تفيد بلا حساب البيت الثالث عشر ويغض ويستثيل بلا نوال ونيلك كله لا للثواب ويروى ويغض يستثيل بلا نوال وانت فقد تنيل بلا ثواب حاشية هي رواية ميم ولا مانتات الحاشية صاد ويروى وأكثر ما تنيل بلا ثواب حاشية هي رواية سين ودال انتات الحاشية قال الراب على هذه الرواية إن الأكثر كذا وقد تنيل لثواب وهو قليل وهذا خطأ والصحيح الأول قاف الذي يزعمه هرب منه في رواية من يروي وأكثر ما تنير بلا ثواب هو حاصل في رواية نفسه لأن قوله وأنت قد تنير بلا ثواب يقع منه في النفس أنه ينير للثواب كثيرا وقد ينير بلا ثواب وهذا شر مما أنكره في قوله وأكثر ما ينير بلا ثواب ولا أدري الذي أحوجه إلى فحو الخطاب وهو يرى العرب يستعملون القلة ويريدون النفي والكثرة ويريدون الدوام تقول فلما يفعل زيل كذا والمعنى أنه لا يفعل ذلك ويقول في ضده اتخذ ما يفعل زيد يريدون الاستمرار حاشيه اتى المرزوقي هنا بشاهد كما جاء في قال قد فسر قول الشاعر فان في شراركم قليلا فاني في خياركم كثير على ان المعنى ام لم تعد في اعد في شراركم في شراركم, في شراركم فليس لكم خيار غيري وإذا كان كذلك فالرواية الصحيحة إلى آخره وإذا كان كذلك فالرواية الصحيحة وأكثر ما تنيل بلا ثواب وإنما يفضل المنبوح وهو محمد بن الهيثم على أبي صالح بن يزداد فتعريضه به أي إذا كان ذلك يطلب الثواب بلا نائل فإنك تنيل ولا تطلب الثواب حاشيه وبقية كلام المرزوق كما جاء في ظاه على أن طلب الحمد من المنعم ليس بعيب وإن كان يحسن الطعمير في استفاء الشكر وترك تدقيق المحاسبة فيه وقد يعبد الله عز وجل بشكر نعمته وهو واجه في عقل كل عاقل ورد المرزوطي هذا لم يرد في كتابه الذي بين أيدينا والراجه أنه من كتابه الانتصار انتهت الحاشية البيت الرابع عشر ذكرت صنيعة لك ألبستني أثيث المال والنعم الرغابي البيت الخامس عشر تجدد كلما نبست وتبقى اذا اتذلت وتخلق في الحجاب صاد يقول كلما ذكرت هذه النعم التي لك علي واظهرت تجدد ذكرها واستجرت مثلها واذا سترت وحجبت اخلقت البيت السادس عشر إذا ما أبرزت زادت ضياء وتشفد وجنتاها في النقاب البيت السابع عشر وليست بالعوان العنس عندي ولا هي منك بالبكر الكعابي العوان التي قد ولدت بطنين أو ثلاثة وقد عاب بعض اهل العلم هذا البيت بقوله العنس وقال لم نسمع العنس الا في صفه الناقه كانه يذهب الى انه اراد العانس فرضع العنس مكانها ويجوز ان يكون هذا غلطا على الطائي ممن عابه اذ كان مثله مع ادبه لا يغيب عنه مثل ذلك والعانس التي تحبس عن التزويج بعد البرور حتى تبلغ عشرين سنة او اكثر ويستعمل هذا الوصف للرجال والنساء ويقول عن نسة المرأة تعنيسا والعنس الناقة الشديدة المسنة ويحتمل ان يكون ابو تمام اراده ليست صنيعتك عندي مثل الناقة التي هي عوام قد أسمت إذ كنت تجددها في كل حين ولا هي منك بالذكر الكعاب أي ليست أول صنائك حاشية فسر الصوري والمرزوطي هذا البيت على ما تضمنه شرح أبي العلا ولم يتعرض فيه لرفضة العنس وانما خالف الصولي في تفسيره للعوان بقوله ويكون قوله بالعوان اي لم امدح بها سواك اما المرزوطي فقد قال ليست هذه العارفة عندي بالعوان العنس اي زفة وهي بكر حوارفك عندي فجاءت غضة لم تعمس اي لم امتم بها كالتي قعدت بعد بلوغ النكاح اعواما لا تنكح وهي على ذلك ليست ببكر عطياتك واولى منائحك ولكنك تأتي بامثالها كل وقت وقال ابن المستوفى وكرر ابو تمام المعنى بيته فقال وصنيعة لك ثيب اهديتها وهي الكعاب لعائد بك مصرم حلت محل البكر من معطا وقد زفت من معطي زفاف الايم انتهت الحاشي البيت الثامن عشر فلا يبعد زمان منك عشنا بنظرته ورونقه العجاب البيت التاسع عشر كأن العنبر الحندي فيه وفقر المسك مفضوظ الرضاب يريد بالرضاب ما في داخله من المسك حاشية فيضاء في حاشية الكتاب العجمي الرضاب الدقاق المنتشر يقال لدقاق الثلج المنتشر الرضاب فإن صح هذا فهو اولى من الأول انتهت الحاشيه وما محدود مفكوك مشقوق ويروى العنبر اعاد مني هي روايه م و ل و ص و د و ظ و ه انتهت الحاشيه البيت 20 لياليه ليالي الوصل تمت حاشية سين ليالي الحب وبها مشها رواية الأصل تات الحاشية بأيام كأيام الشباب البيت الحادي والعشرون أقول ببعض ما أسبيت عندي وما أطلقتني قبل الطلاب حاشية فذاء ورؤية قبل اقلابي وهي فيها انتهت الحاشية البيت الحادي والعشرون يقال اطلقت الرجل اذا بلغته مطلبه واطلقته اذا احوجته الى ان يطلب ولذلك قالوا كلأ مطلب وماء مطلب اي بعيل يحتاج الى الطلب وانما يستحق الرجل ان يقال له اطلبتني اذا طلب منه الشيء فمكن منه وصح ان يقول الشاعر اطلبتني قبل الطلاب لان الطلب قد يكون في النفس من غير ان يواجه به المطلوب منه فكأن المعنى كنت اطلب شيئا فبلغتنيه قبل ان اطلبه منك البيت الثاني والعشرون ولو اني استطعت لقام عني بشكرك من مشى فوق التراب حاشية سين عظم من فوق التراب انتات الحاشية البيت الثالث والعشرون اذا انشكرتك مذحج حيث كانت بنو ديانها وبند بابي انتهى الشريط الثالث عشر البقية على الشريط الرابع عشر